إ ل ى أ ن ضمني بلد تسامى بشرع الله ميمون الجناب ي تنفست الحشى الصعداء الما شممت أ ر ي ج ه ا بعد العذاب ي إلى أن ضمني م ن ي بلد تسامى بشرع الله ميمون الجناب تنفست الحشى ا ل ص ع د ا بعد ا ل ذ ا ب شممت أ ر ي ج ه ا بعد العذاب